السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لحظة لحظة لحظه شويه السلام عليكم وعليكم عل السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله كيف حالك محمد؟ الحمد طيب عساك بخير وش اخباركم؟ تطبر يا اخي تفضل الله يحييك وينك يا اخي ما شفناك ما شاء الله يا اخي الله يزك ما شاء الله الوجه تغير واللحيه ما شاء الله تبارك الله بفضل الله سبحانه وتعالى من الله علينا بالهداية والتزمنا ولله الحمد تركنا أيام الغفلة وأيام الضياع هذا من فضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله أننا ما يمتنا على أيام الغفلة أيام السفرات والسهرات لو متنا ذيك الأيام وليس كانوا الحمد لله به وكلما الله بالغفلة بالمعاصف والذنوب ولحمد لله أن الله أخرجنا من الظلمات إلى النور ولله الحمد وبنسأل الله كما هدانا ان شاء الله نفتع على قلبك يا عبد الله اللي هداك هدين يا أخي ودعني يا أخي وقدمته واخوك وش رده كلها دام ركعتين ودنعتين يا رب هل من توبة تنح الخطايا والذنوب وتزيل غم القلب عني والكعابة والشعور أدوك في ليل بهين والدمع مدرام سكيب. أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المجيب من لي إذا وضع التراب من لي إذا وضع التراب فأطي فلا إن شيء طيب والقبر داج مظلم هل ينفع العبد النحيي أسير الخطايا عند بابك واقف به وجل مما به أن تعرفوا يخاف ظنوب يغفنك ذيبها ويرجوك فيها ووراكت الخائف كن وأنسي في ظلمة القبر عندما يصدد ذو القرباء ويجهو الموالفون يا سيدي إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خير وأني لأسوأهم إذا لم تعفو عني. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كل يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قولكم أمن فإن الخير عندك أجمع ما لسوى قرعي لبابك حيلة فلا رددت فأي باب أقرع ومن يا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يد يمنعه حاشا لجودك أن تقنط عاصيا يا الفضل أجزل مما واجب اوسعه طاعه الطائع ولا تضره معصيه العاصي اسالك سؤالا مذنب الذليل سؤال من اشعل لك قلب اراغملك اوث فاذك لك ايها أسألك يا مقيل العثراء ويا غافر الزلاء ويا فاطر الأرض والسماوات اغفر لي الزلاء والخطيئات إلهي إن لم تغفر لي فمن يغفر إن لم ترحمني فمن يرحمني من لم تقربني فمن يقرب إلهي لا رب لي سواك فاهدوه ولا خالق لي غيرك فارجوه عبادك كثير ولا إله لي إلا لا إله إلا أنت سبحان كمن الصالمين لإن لم تغفل لي ترحمني لأكونن من الخاسرين لإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من المحظومين لإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن لا لا من المكسرين يülهي يلهي افترقت باب الرجا والناس قد غرق بي وقمت أشكو إلى مولاي ما أجدت وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائدة يا من عليه لكشف الضر أعطني به أشكو إليك ذنوبا أن تتعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا ترد النهاية، يا, رب يا ربي خائفة. فبحرجودك يروي، فبح يروي كل من يردو. تركت باب ضجأ والناس قد رقدوا. وقمت أشكو إلى مولاي ما أجدون، وقلت يا أمني في كل نائبات، يا من علي لكشف الضر عتم أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بذل مفتقرا إلي يا خير من مدت إليه يد. فَأَسْرِدْنَا يَا رَبِّ خَوْفَ ابْتِ فَبَحْرُ جُودِكَ يَرْوِي كُلَّ مَنْ يَرَى إِلَٰهِي اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تسجيلات البردين الإسلامية يا تقدم يا لكم الله إننا ونحن وإياكم نحتاج إلى ذكر الله نحتاج لإذابة قلوبنا القاسية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غلا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك لا إله إلا الله لا تخشوا على أرزاقكم طفوا بإجراتكم نجلس قليلا يا إخواني نذكر الله حتى يذكرنا أسعد لحظات حياتك في دنياك التي يذكرك فيها مولاك فخر لكم ولي أن الله يذكرنا الآن من فوق سبع سماوات لا إله إلا الله نذكر الله وهل طابت الحياة إلا بذكر الله بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بطاعته تطيب ذكر الله دواء وذكر الناس داء ذكر الله نحتاجه يا أخوان الكرام أشد من حاجة السمك للماء السمك إذا خرج من الماء يموت وقلبك إذا فارقه ذكر الله يموت مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت لا تظنوا يا إخواني كل اللي يمشون على الأرض أحياء لا والله إن من الناس من يصول ويجول ويجمع الأموال ولكنه عند رب السماوات ميت لماذا؟ لأنه سكن أرض الله وما عرف الله متى تكون حياتك عظيمة إذا جعلت مقصدها العظيم ولا عظيم إلا الحي القيوم متى تكون حياتك كريمة إذا جعلت مقصد حياتك الكريم جل وعلا متى تكون حياتك عز إذا جعلت مقصد حياتك العزيز سبحانه متى تكون حياتك رضا؟ إذا جعلت ليلك ونهارك مقصده أن يرضى الله عنك جل وعلا هل نحن نصبح أحبة الكرام وأكلم نفسي هل نحن نصبح ونمسي وهمنا الأول الأكبر أن الله يرضى عنا نحن لا نطالب أن أخواننا المسلمين ونطالب أنفسنا بترك الحياة لا لا بد من الأشغال ولكن نطالبهم ونطالب أنفسنا أن تكون الحياة مقتدها رغاء الله هذا الذي نطالب أنفسنا وإخواننا نطالب أنفسنا وإخواننا أن تشتغل القلوب أولا بذكر علام الغيوب وطاعته سبحانه لأن القلب إذا انشغل بغير الله يتعذب شوفون قلوبنا اليوم تعذبت عذبتها الدنيا عذبها الريال عذبتها البيجرات والدات في الجوال نعم تعذبت القلوب لما انشغلت بغير علام الغيوب جل وعلا فيا امة محمد دعوة في البداية ان نهتم بقلوبنا وبصلاح قلوبنا وقلبك لا يصلح إلا بذكر ربه سبحانه وبطاعته جل وعلا نعم اليوم اسمحوا لأصبح هناك اهتمام كثيرا بالأجسام التي غدا سوف يأكلها الدود نهتم بأجسامنا حسن تتجمل الله جميل يحب الجمال ولكن إخواني هل اهتممنا بقلوبنا التي هي موضع نظر ربنا إن الله لا ينظر إلى صورتك ولا إلى جسمك ولكن ينظر إلى قلبك وعملك نعم اليوم فيه مجلات كمال أجسام وفي اهتمام بالبشرة اهتمي ببشرتك وجمالك واهتمي كذا وكذا ولكن أين الاهتمام بالقلوب؟ هذا الجسم غدا سوف يأكله الدود سوف يكون مأدبه للدود صلينا ولله الحمد لكن من منا تلذذ بطاعة الله من منا استأنس بذكر الله أعظم أنس هو بالله جل وعلا عندك أنس بزوجتك عندك أنس بأولادك بأصدقائك هؤلاء سوف يموتون تجعل أنسك بالحي الذي لا يموت من أنس بالله ما يستحش إن كنا نبحث عن الراحة ونحط استراحات فراحة القلب في ذكر الله نعم نريد أن نرتاح ولا راحة إلا بذكر الله نحن في زمن اليوم صحة العبارة زمن يقال له زمن القلب زمن الاكتئاب زمن ضيقة الصدر كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا زهقان أنا مال من الحياة يا أخي الحياة لها طعم إن الحياة بغير ذكر الله وطاعته قلق وهم واكتئاب لا يذبح القلق ولا يذبح الاكتئاب إلا ذكر الله جل وعلا نعم ذكر الله والجلوس في حلق يعظم الله فيها ويمدح الله فيها ونحن في مجالسنا إخواني هل نحن نمدح الله هل نحن نعظم الله نمدح من ونثني على من في مجالسنا الله بعض الناس في مجالسه ما يمدح للصناعات يمدح لك الفرشات والبويات والسيارات والهاتف الجوال ويمدح ويمدح ولو تقول لله يرحم والديك خمس دقائق ذكرنا بالله يقول لك ما حضر ما تعرف تمدح ربك خمس دقائق ما تعرف تمدح الله الذي خلقك وكساك وصورك فعدلك نعم هل نعرف نمدح الله في مجالسنا وفي بيوتنا إخواني الكرام لنذكر الله جل وعلا ولنعطي أوقاتنا لمجالس الذكر فالله جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا اصبر نفسك احبسها ثبتها مع الذين يريدون وجه الله وكأن الإنسان إذا صرف وجهه عن الذين يريدون وجه الله كأنه يصرف وجهه عن الله جل وعلا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع تحذير من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والله بعض الناس يا أخواني أموره قد انفرط يقول لك أنا وين ما أطقها عوجه لماذا؟ لأنه ما أصلح حاله مع الله ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه سئل الحزن البصري ما سر زهدك في الدنيا قال علمت أن الله قد قسم رزقي فاطمأن قلبي لرزقي أن لا يأخذه أحد غيره وعلمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصيه احفظ الله يحفظ وعلمت أن الله قد افترض علي عمل ولن يقبله من غيري فاشتغلت به وعلمت أن الموت يطلبني فاستعددت له لا إله إلا الله استعداد للموت بقي بعض الناس ربما يدخل الجنة والنار. يومين أو ربما يوم غدا سوف يموت قنات غدا سوف يدخل الجنة أو النار نات من حين أن تفارق هذه الروح الجسم تبدأ منازل الجنة والنار القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر من ومن لم ينجو منه فما بعده أشد لا إله إلا الله قال أحد السلف الصالح أحذركم الدنيا فإنها أسحر منها هاروث وماروث فإنهما يفرقان بين المرء وزوجه والدنيا تفرق بين العبد وبين ربه جل وعلا اصبر نفسك احبثوا أنفسكم ثبتوها فرغوا قلوبكم لذكر ربكم لا تجالسوا الغافلين بعض الناس صلي أخواني لكن اسمحوا لي مزاجه ليس مزاج الدين يعرف الطيبين لكن ما يجلس معهم مزاجه ما يسمح يدرس مع واحد مطوع يظن أن السعادة عند النطيح والمترديع وما أكل السبع يظن السعادة والانبساط والضحكات عند المساكين سبحان الله يا إخواني كلكم الآن عندكم أصدقاء في واحد ما عنده صديق؟ ما عندكم أصدقاء كلنا عندنا صديق الصغير والكبير والمرأة والكذا لكن والله لو أن أحداً من أصدقائك لو واحد من أصدقائي أخواني خسر صديقة مئة ألف والله يقول ما عاد أبغى أشوف رقعة وجهك لا عاد أشوفك ولا عاد وقطع اللي بيني وبينك لكن اسمحوا لي يا أحباب الكرام غداً في صديق مو مخسر صديق هجروش لا والله سوف يخسره جنة عرضها السماوات والأرض وكذلك صديقة فالنساء عند لديهن صديقات كم من صديقة سوف تخسر صديقتها الجنة صديقة سو. تقول لي شو الدليل اقول لك الدليل تعرفه. بارك الله فيك ابو جهل صديق السوء خسر عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب يوم جيموت خسره جنة عرضها السماوات والأرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله فكان يقول أترغب عن ملة عبد المطلب نعم أترغب عن ملة عبد المطلب فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب يا إخواني هذا صديق السوء نريد يا إخواني أن يتغير شيء في حياتنا إن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه الأيام صلاتنا أخشع منها قبل أيام أو سابيع تغيرت يا قلوبنا دمعت أعيننا تغيرت السيارة صارت إسلامية سيارة تغير البيت صار فيه ذكر الله من أجل أن تؤجر على كل طوبة في بيتك تغير الأصدقاء غيرتهم للصديق الطيب وأنا هنا أنبه الشباب والشابات لأنهم كثيرا ما يكتبون في النوت يا صديقي فلان ترى بعض الأصدقاء ما يبيك تصير مطوع طاعن لله يقول لك لا يصير عندك دين دين دين ترى زود خنك كحلع شوال بالمعطية دين دين من قال نعم يا أخواني ترى بعض الناس مسكين دينه مريض عنده دين مزاج مو كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت لا عنده دين استقم كما اشتهيت ويا كثرهم اليوم يبي ديني يا أخواني بالمزاج وهذا لا يصير الدين الذي يؤثر في حياتك هو الذي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هداية كأمثال الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا نعم إخواني، كلكم متزوج، أحد منكم يرضى زوجته تعصي في الشهر مرة؟ شيخ يخسر متزوج؟ يرضى زوجته في الشهر تعصيك مرة؟ وإيش تبغى طاعة عمية يعني؟ عمية؟ إنه في مغفسيات الله يقول أبغى طاعة عمية، آه واحد يقول والله بالمشعاب لو ما تضبط، يبغى طاعة إيش؟ عمية، لازم تطيعه ولدك بعض الناس يقول لازم مشيهم مضبوط، يبغى طاعة عمية. بل اسمحوا لي بين قوسين بعض الناس يطيع الدكتور طاعه عمية راح وحلل قال فيك سكر وملح ما وش بعد قال خلاص اترك الكسترول اترك اللحم والكلش خلاص مسكين صار مثل العود قال الدكتور لازم لازم اطيعها يا اخي روح واطي تنفجر الشرايين يمنع ايش عن الحلال والطيبات والله اليوم يمنع ناس من الخبائث ولا يطيعونها عجب اللي ابن عادم عقول للبيع مثل الذكاكين للبيع في اليوم عقول للبيع والله في عقول للبيع إن عقلا لا يدلك على طاعة الله ليس بعقل عقل ما يدلك أن تبحث عن رضا الله مو بعدل يا إخوان إذا بغينا زوجاتنا ما ينبغىها يتعصيناك في الشهر يوم مرة كيف الله جل وعلا كننا يحب أن يطاع ويكره أن يعصى بل يا أخي بعض الناس يحب ولده واحد أكثر معي على الثاني ليش يقول لي أن هذا يطيعني أكثر ولا لا بل مو بالعيال بعض يا أخوان العمان عند بعض الرجاجين عند السواك يقول والله هذا أحب علي من عيالي هذا يطيعني جاي ولد ما تعبت عليه والله موجود ولا مو موجود لأنه يطيعه ولده ما يطيعه يقول أنا أحبه شفتم ابن آدم اللي يطيعه، فكيف بالله الذي نحن الآن في أرضه ونشرب ماءه ونستنشق هواءه ولحومنا نبتت من خيراته نحن الآن في أرض من؟ نشرب ماء من؟ نستنشق هواء من؟ بل احمد الله أنت اليوم يا أخي الله معطيك صحة وعافية والله يا إخواني تصوم وتصلي ناس من المسلمين يتمنون يصومون وصلون معكم الآن بعضهم في غرفة الإنعاش الآن في ناس تغسل الكلى. نعم الآن في ناس مريدين بالسرطان الله يشفي مرضى المسلمين بل فيه يا مرضى في مستشفى النقاة شلل تام ينقسم المستشفى إلى فريقين فريق نصف شلل نصي والباقي شلل تام نزوروهم نزوروهم عشان يرقل غلوب للجاسع نعم والله يا أحبابي إن هذا المشروع شلل تام بعضهم قيل أنهم حاطين جنبه جنب راسه جرس إذا أراد أن يستدعي الممر يضغط جرس بأثنانه ليش؟ لأنه لا يتحرك من جسمه إلا رأسه بس وش يبغى؟ عشان توخر الغطاء من وجه الوجه. الغطاء أتعب وجه ولا تكشي الذبان الذبان ضيق وض صدره لا إله إلا الله ما شاء الله عليك الآن أنت مستصح قوة كمال أجسام صرفنا قوتنا في طاعة الله تدفع آخر الشهر رسوم هواء تدفع آخر الشهر رسوم صحة، حد منكم رأى دفع رسوم صحة آخر الشهر؟ لا والله، الله يعطيك بالمجان لأنه الكريم المنان، نعم كريم منان، كان غذاؤك يأتيك، بل لحمك ما نبت إلا من خيراته، مو بالحين، ارجع وراء شوي بسرعة، كنت في بطن أم كان الله يغذيك ويطعمك ويسقيك في رحم. قيل كومتري الشكل طوله عشر صانتي تقريبا إذا جاء البرد ما كان عليك فروة ولا دقلة كان يحفظك من البرد وكنت في الحر ما كان عندك مكيف الله مكيف بطن أمك لك وهناك كان الله يحفظك في رحم أمك سبحان الله وكان الغذى يأتيك من طريق واحد وخرج وقطع الطريق ضيعك الله لا والله أبدلك الله بطريقين تديين حليب تشرب من حليب أمة وحنن الله أمة لك آخر الليل تصيح تقوم توديك وتنظفك وترضك لا إله إلا الله وخرجنا كلنا كلنا عرايا شفت واحد يا أخواني طالع بطل أمم شخص في ثوب الدفع لا والله ما في حد كلنا خرجنا يا أحبابي مصالح، عرايا لماذا؟ ليبين لك الله أنه هو الذي يكسوك وهو الذي يطعمك ويسقيك لا ما شاء الله مشخص عليك بشته ما شاء الله تكبر لابس لك ثلاثة, ثلاثة زياد هل هو بقى وقوتك؟ لا والله إنما بحول الله وقوته نعم إنه الله لا ملجأ من الله إلا إليه إخواني إن هذا الجسم ليس ملكنا إنما هو ملك الله والله إنك ما تنبت شعرك راسك شفت واحد يا أخواني قاعد ينبت شعرك بموية كل يوم الله هو الذي نبت شعرك واتقام كل شيء إذا هذا الجسم أمان عندك لا تتصرف به إلا بما يرضي الله نعم فلا تنظر عينك إلا ما يحل الله ولا تمشي رجلك إلا ما يريد الله ولا تأخذ يدك إلا ما يحل الله ولا تسمع أذلك إلا ما يحل الله وما أكثر الذين اليوم يسمعون الحرام وينظرون للحرام واحد من الشباب يذكر لي قصة وفيها عبرة كان ماشي على طريق الثمامة كان يا أخواني معه واحد من الصم البكم وهو يعرف لغة الصم البكم فوجد واحد مسكين من الشباب قاعد يعزف عود أحبك وتحبني وأعظك وتعظني خرابيط. فقال المترد هذا عند غير هذا هذا الص الأصم الأبكم ونحن رأينا بعضهم إخوة يروحون الآن في مكة يروحون يا إخوان مستذنين شقة بعضهم يجلسون ويصلون مع المسلمين ما يسمعون يقول أحدهم ترجمة يقول أتمنى أسمع القرآن والله يقول بس جايين نجلس في مكان الرحمة عشان الرحمة تنزل وإنه موجودين وبعض الناس ليش ما تروح مكة يقول زحمة ما شاء الله راح أتعب نادل الله تعبنا من أجل الله راحة الله اللي يشتغل يا أخواني عند يجيلي قل تعبنا يقول يا أخي يطوي العمر تعبك بك راحة والله يتعب بك راحة كل اللي قلتها ما فيه. وبعض الناس ما وده يعرق لله إذا عرق قال يا أخي يبغى تظاهر عمره بالكمبيوتر الله نعم فالشاهد يا أخواني قال هذا الشاب معنا بسرعة سرائكم طولنا عليكم ولا لمع تكفين إن شاء الله كل الرب شراك إن شرا. ترى يا أحبابي أنتم الآن تحت جنحة الملائكة إن شاء الله ليه مو بعشان الجالسين، أنا ما عندي شيء ما عندك شيء والله لا أتكلم ها؟ ولا تجلسوا يا أخي نريد بس أن يرحمنا الله لأن في هالمجالس يرحم الله الجالسين كم نزلت الرحمة والهداية في هذه المجالس نعم كثروا المجالس الذكر اجلسوا صدري وانفسكم علموها تجلس في ناس تجلس عند الأفلام ساعات طويلة والله بعض الناس عند ظلم هندي مترجم مبسوط قاعد ساعتين مسكين لأنه يحب الأفلام فيستأنس بها والذي يحب شيء يستأنس فيه فأنتم الآن يا إخواني يستأنسوا بذكر الله اجلسوا كثروا ذكر الله ترى الشياطين ما يتكر تجي هنا الآن الطالب يجا يضرب الطالب في المدرسة ما يقول له إيش يضربه في المدرسة ولا لا يقول الوعد وين وعد برا بره يقول وعد الطلعة يقول محمد فالشيطان الآن يقول لكم الوعد اتطلع شياطينكم بره ها تطلعون الله يجي للشيطان وين راح الله أكبر أيها الأحبة فقال للشيطان قال هذا لصم معنى كلامه قال يا أخي قل هذا الرجال الله يهد. معنى كلامه طبعا مو بالنص يقول للمترجم قل له يا أخي يقول أنا أتمنى أتمنى أن الله أعطاني مثله لسان أذكر الله فيه أتمنى الله معطيني لسان ها أني أسبح وهلل وكبر لا إله إلا الله يقول قلنا لا والله جعله مثلي ما يسمع ونتكلم شو تسوي إيه والله نعم بس مساكين بعض الناس وهذا اللسان يا أخوين ترى طاقة جبارة يقولون في المثال فرد حمزة ثائر ثائر عرفونا المثال ترى هذا اللسان هذا فرد حمزة شو بتاحد يسولف ساكت ما في كل الناس تسولف العج والرجاجين والحريم والبزاني يسولفون فرد حمزه ايش؟ هاير, هاير. متكلم متكلم طيب سولف الله ما تعرف تسولف فيما يرضي الله؟ يا اخي الله اجلس يا اخواني سولف فيما الله ليش لازم نسولف يا اخواني الرجال ونقطع الثلاجه؟ والرجال على البيت تفضلوا الله لهم الشاي والعود في خلق الله من يضمن لي ما بين فكي وما بين فخذيها اضمن شوف الله ما أعطاك لسانين أحمد ربك بعد ما أعطاك لسانين كان تورط ما أعطاك لسان واحد عارف يكفيك واحد لكن الحين أعطك اثنتين بعد اثنتين لا ومسجون ساجنة بين سجنين أسنان وشفتي عشان ما يتكلم من صح نعم وهذا اللسان طاقة جبارة ربما بنفس تدخل الجنة تقول لا إله إلا الله فيكتب الله لك بها رضوانه إلى يوم تلقاه وربما بنفس الأنسان يكردس في النار ربما بهذا اللسان يكردس الانسان نفسه في النار وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد لسنتهم انتبهوا يا أخواني لسنتكم انتبهوا لللسان وللشيطان، لا تطيعوا الشيطان الشيطان وإيش منا ترى ما يبغى قروش والله لا يبغى قروش كتبنا الشيء قل نضف وجهك لكن والله الشيطان يبغى يكردسك في النار يبغى راسك في النار الله ينجينا وإياكم من النار ولو رأينا فأرة سقطت في النار لرحمناها فليس كيف ما نرحم أنفسنا والله يا أخوان لو رأينا إنسان لو قلت لحدكم خذ مليون وبلع جمرك قد يدي ما يقدر لا يرضى سوف تقطع أمعاء فكيف بعض الناس يدفع قروش عشان يدخل النار الزنا بقروش البلاوي بقروش الان الناس تدفع بقروش اين العقول يا عقل يا امة محمد الجنة بفلاس شفتوا المسجد يا اخوان الواحد ما يدخل المسجد الا بقروش صف الأول الشيخ عادل يقول صف الأول بخمسطعش وصف الثاني بعجرة ما في فضلوا عود ازرق والله حييكم على موائد الرحمن يا احبابي تكفوا كيف نرضي الله كيف يا اخوان نقرب من الله كيف ننتصر على ذنوبنا كيف يا اخوان نصادق اهل الخير يا إخواني الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا كم يغزل من مرة سبع وحدهن ولكن هناك كلب شرفه الله كلب لما تذكر اسمه تأخذ خمسين حسنة صادق أهل الخير ومشى معهم وش هذا الكلب كلب أهل الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم خمسين حسنة شفت الكلاب تتشرف بصحبة أهل الخير وبعض الناس ما يعرف ولا مطوع بل والله عنده حساسية ضد البيض واسبت المطاوع نتقفل ما يبغى مطاوع نعم ما تعرف ولا مطوع يا أهل الخير وش يبغى منك نصيحة يا أخواني لازم نصادق وأنت يخدمز لازم تصادق أهل الخير صادقوا أيها الكرام أيها الأحبة نريد أن نقرب من الله إن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه شبرا ومن تقرب إليه باع ها ومن تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع ومن أتاني يمشي أتيت واروا تدبر الحديث من تقرب إليه الله لا يتقرب إلى مخلوق حتى المخلوق الذي يتقرب ترى بعض الناس يبغى الله اللي يتقرب العجن هو يجي مو بصحيح ليس بصحيح ما رأينا فقير يقول الغني جب عطري قروش خلوه يجيني في البيت يروح ينكسر بين عند بابه ولا لا والله ربما يبكي ما بكاه والله فينا تبكي تكفى عندي حاجة وتسيل دموعه من أجل أن يستعطف هذا الغني لكن هل وقفنا وانكسرنا بين يدي الله في بيته هل انكسرنا هل تواضعنا يا أخواني تذللنا أعظم باب ندخل معه مع الله باب الذل والانكسار نعم يقول لي واحد من أصدقائي كان والله يا أخوان في ظلام في جحيم كان يا أخوان يعيش في نفق مظلم يعيش في المخدرات وما أكثر الذين يعيشون فيها يقول يا صالح زهقت من حياتي يقول والله وأنا بعد أن أسهر الليل بهذه على غير طاعة الله يقول وأنا جالس مليت كل شيء وين ما طبي حتى أهلي ما يحبوني عماني كل شيء متسكر في وجهي لأنه ما قرأ عباب الله الشاهد يقول والله يا صالح أني بعض الأحيان أقوم توضع أصلي إذا جت السكر يفارق راسي بديت أصحى شوي شوي فطرة الدين يقول ارفع يدي إلى الله قل يا ربي معنى كلام إن لم تهديني من يهديني يا ربي إن لم ترحمني من يرحم يا ربي إن لم تقربني فمن يقرب يا إخوان تكفون لنا رب أرحم بنا من أمماتنا نحن الآن في بيته لنخضع شوف الكريم يبغى منا إيش يبغى نذبحه منفسنا لا يبغى منك دمع عشان يرحمك لن يلجنار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الظرع تضرع إلى الله إنكسر بين يدي ارفع يديك إليه فالله ما يرد سائله إن صدّ نعم قل له يا قريبا لمن دعاك يا حليما على من عصاك يا غنيا عن من تناساك يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين يا فاطر السماوات اغفر لي الزلاع اجتهد أسألك بعزك وذلي أسألك سؤال المشفق الذليل سؤال من رغم لك أنفع ودمعت له ودمعت عين لك عينه وخشى لك قلبه إنكسر بين يدي الله لعل دمع تنجي من عذاب الله قل له يا ربي يا ربي هل من توبة تمح الخطايا والذنوب وتزيل غم القلب عني الكعابة والشعوب أدوك في ليل بغيم والدمع مدرارا سكيب أنت المعمل والمعين وانت رب المجيب من لي إذا وضعت راب من لي التراب توقيف فلا شيء طيب والقبر داج جن مظلم هل ينفث للعبد النحيب أسير الخطايا عند بابك واقف به وجل مما به أن تعرفوا يخاف ظنون بل لم يغب كغيبه ويرجوك فيها فوراجد وخايف يا سيدي ويرجوك فيها يا نوخو أي فو تخزني في صحيفتي يا يا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف وكن مؤمسي في ظلمة القبر عندما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 يظن الناس بي خير وإني لأسوأهم إذا لم تعف عني يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قولكن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يدممنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع إخوان الكرام توبوا إلى الله ارفعوا يديكم إلى الله انكسرو بين يديه وادمعوا نعم ارفع يديه وارفع يديك إلى ربك واستعن بالله إخواني الكرام كان أحد السلف لا يرى إلا باكيا فقير له ألا ترحم نفسك فكان يقول دعوني أبكي قبل يوم البكاء قبل اشتعال الوجوه احتراق النحاء نعم يقول أحد السلف الصالح مثلت نفسي في الجنة أسكن قصورها وعنك حورها وأتنعم بنعيمها ثم واخبثلت نفسي في النار أعالج سلاسلها وأغلالها فقلت يا نفسي أي شيء تريدين قالت أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قال يا نفس أنت في الأمنية فاعملي. دخل أحد السلف الصالح على رجل في مرض موته من العباد وجده يتأفف ويتأسف فقال له مما تتأفف وتتأسف قال إني أتأفف وتأسف على ساعة مرت علي ما ذكرت الله فيها وعلى يوم مر علي ما صمته وعلى ليلة مرت علي ما قمتها يقول أحد السلف الصالح ما علمت أن أحدا يسمع بالجنة والنار تمر عليه ساعة لا يطيع الله فيها فأدعوكم دعوة محب مشفق على نفسه وإخوانه أن نعلن على ماذا على ذنوبنا نريد أن نعلن على أصدقاء السوء على الأفلام على الأغاني على العيون التي قست نريد أن نتوب حتى يفرح بنا علام الغيوب ما تحب الله يفرح فيك اكتب إليه واحد من الشباب خرج من مستشفى العمل والله يا إخواني رأيناه نعم وقبل ذلك قصة الرجل صديقنا هذا الذي كان يدعو ربه والله يقول الآن هو حافظ القرآن وبلوغ المرام كان رأي مخدرات الآن أصبح حافظ القرآن وبلوغ المرام ومن تناميذ الشيخ محمد بن عثيمين هذا الذي يطلب ربه ما يخيبه فهذا الشاب الآخر رأيناه في مستشفى العمل يا إخواني لنا رسالة يقول لك أنا شاب أبغى صادق ناجي صلون يصومون ويطيعون ربهم معنى كلامه ويحجون وكذا اسلوبه بسيط لكن عنده صدق ونريد الصدق يا إخواني مع الله من صدق الله صدقه ما هذا التخليط يا أمة محمد الرجل الذي أخواني جاء وسلم وأعطاه من الغنائم قال ما عالذا بايعتك بايعتك أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا فولى قال إن تصدق الله يصدق فوجد السهم قد دخل من المكان الذي أشار إليه والرجل الذي قال لا أزيد على ذلك قال أفلح إن صدق نريد نصدق مع الله نستقبل العشر بالصدق مع الله ما نريد تخليط ما نريد إذا خرج رمضان ننتكس على عطابنا. ونرجع إلى معاصينا ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان سوف يفوت ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي لا يموت نريد الطاعة معناً إن أن تضرب مدافع شوال حتى ينتكس كثير من الرجال والنساء تهجر المساجد وتشتك إلى الله اتقوا الله يا أمة محمد ما هذا التخليط ما هذا الروغان روغان الثالث اتقوا الله لا يسخط علينا الله من نحن يا أحبابي من نحن والله لا نتحمل عقاب الله إلى هذا الحد أصبح في أمة محمد أناس أغبيان يعبدون الله في مواسم فقط نتق الله يا أمة محمد والله العين ستمع والقلب يحزن على أحوال المسلمين تمروا على طاعة الله لا تغتروا يا أخواني بالهالكين لا تغتروا بالمنتكسين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين من المهم ان تطيع الله لكن من الاهم ان تستمر على طاعة الله حتى تلقاه نعم الله من النساء اذا خرج رمضان في الاعراس وسوف يتي العراس عطت الله وين المساجد وين الطاعة ولبست الفضائح وتزينت جمالا لا يحل لها وتبرجت وين البكاء وين الخشوع وين المساجد هل أثرت إن من علامات قلوب قبول الحسن الحسنة بعدها ومن علامات رد الحسن السيئة بعدها ما اتق الله فهذا الرجل أخواني ترجع قرج من المستشفى وجلس مع شباب هنا في الرياض أتى وبحث عنهم وجلس معهم ومن الله عليه بالهداية والهداية نعمة عظيمة لا يعطيها الله إلا من يحب إن الله أعطى قارون المال ولا يحبه وأعطى فرعون المال ملكه ولا يحبه وأعطى يا إخواني هامان وزير فرعون الوزارة ولا يحبه الله لا يعطي الهداية إلا من يحب ويبحث عنها بصدق الناس اليوم تقول رب ارزقني وتروح للعمل وتذهب تبحث عن الرزق لكن بعض الناس يقول رب اهدني ولا زالت سيارة غفلة وبيتها غفلة وأصدقها غفلة يا أخي اعمل الأسباب واصدق مع الله ما هذا التخليط أنت بالهداية شيء وبغير الهداية لا شيء أنت بالهداية نعمه على نفسك وعلى أهلك وعلى المجتمع حتى على البهائم وبغير الهداية تصبح نقمة على نفسك وعلى أهلك وعلى المجتمع بل والله الآن بعض الغافلين بعض غير المهتدين أصبح نقمة حتى على المرور يفحط حتى يا على عزارة المعارف يبذيق بزراء خلق الله حتى على رئيسة البنات أزَّى بلد خلق الله حتى على المحاكم يشهد الزور وحتى كل شيء خطر خطر خطر على جميع الدوائر خطر حتى على البهائم هذا الإنسان الغير مهتدي يصبح خطر حتى على البهائم وفي صحيح البخاري مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن يرتاح من نصب الدنيا إلى رحمة الله والعبد الفاجر يرتاح منه العباد والبلاد والشجر والدوار الطاوة ترتاح منه كان يعصي ربها نعم بعض الناس إذا مات يقول الحمد لله مات فلان فالشاهد صديقنا ذهب ورهب إلى الطائف ومن أهل الطايف شاب صدق الله وجلس واستقام ثم ذهب إلى أمه وأول مرة تشوف أمه الحمد لله على السلام يا ولدي عساك طيب مسكينة قلب الأم تحب الولد الهداية وكم من الأمها تبكي ولدها في غفلها فينبغي هذه الأيام أن ترفع يديها وتدعي لأولادها بالهداية ولا تقول يا ولدي ودنا المكة كدى الله يفتعل أقليبك يا أوليد تدعي لها لازم لا تدعي عليه، وين يروح إذا مات ندعو لأولادكم ندعو يا أخوان لكل غافل فالشاهد جلس مع أمه وسواليف فأذن المؤذن فقام الولد ليصلي قالت لهم وين بتروح يا أوليد فقال أوليد أو وأنا نصلي فسقطت دمعتها فرحا بتوبة ولدها ما كان يعرف الصلاة آخر شيء في برنامج الشيء اسمه دين نعم كان ضايع والإنسان بغير الدين كالغنم بغير راعي الغنم بغير راعي يضيع ولا لا يتوف ويأتي الذئب ويفترس الغنم كذلك الإنسان بغير الدين صحيح يبرمجه في الليل والنهار مثل الغنم بغير راعي يجي الشيطان يضيعه ثم يفترسه فالمهم بكت أمه فرحا وكان خواته في المجلس فبكينا كذلك فرحا ولكن الله أشد فرحا من فرح أمه وإخواته يفرح بتوبة العبد تاب واستقام فلنجعلها ساعة توبة ساعة إنابة ساعة إقبال على الله أحد الشباب يقول أنا شاب أسكن خندق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب؟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 قد بيننا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لكن كذالك فرحة، ولكن الله أشد فرحاً من فرح أمه وإخواته. لكن الله أشد فرحاً من أمه وأخواته. يفرح بتوبة العبد، تاب واستقام، فما جعلها ساعة توبة، ساعة إنابة، ساعة إقبال على الله. أحد الشباب يقول أنا شاب. أسكن خندق المعاصي والمعاصي تخنقني والشيطان يقنطني من رحمة الله ونفسي تتوق للتوبة هل من توبة فقلت له وما سمعت الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرتا يا حسرتا على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُوْهُمْ مُسْوَدَّهُ أَلَيْسَ فِي جَحِنٍ مَا مَثْوَى لِالْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ تَدَقَّوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فشمروا يا أحبابي للجنة والله إن فرح واحد من أهل الجنة يعادل أفراح الناس كلهم أتريد الجنة توب إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديكم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أنيئا لأهل الجنة يقول الله جل وعلا آدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة الرضيتم فيقولون وما لنا يا ربنا لا نرضى وقد أعطيتنا أفضل مما أعطيت أحدا من خلقك فيقول الله وهل أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول الله أحلوا عليكم رضواني، أحلوا عليكم رضواني، فلا تخطوا عليكم ما بدأ، ورضوان من الله أكبر، عباد الله جمرون الجنة. فإنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك حصباؤها اللؤلؤ والياقوت من يدخلها ينعم ولا يباس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه دار رضوان خازن غا والجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسكوتين تغا والزعفران حشيش نابت فيها أني ألي من دخل الجنة الله يجعلنا وياكم من أهلها عيشوا في الجنة ازرعوا في قلوبكم وفي أنفسكم وفي رؤوسكم هم الآخرة فنحن اليوم زرع فينا هم الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إخواني يشي أو شاب رأسه ورؤي الشيب في رأسه قيل له شيب. قال شيبتني هود وأخواته الواقع وعم الله بعض الرجاج الآن شيب رأسه الشيب شيب ابن المقاول والمليس والعمار مسكين ابن آدم إذا سئلت من أذكى الناس محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سئلت من أسعد الناس فهو محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سئلت من أسعد الناس فهو محمد صلى الله وسلم سعادته مئة بالمئة لأن علاقته بالله مئة بالمئة تريد تكون سعيد امشي خلف هذا السعيد تريد تكون س... تكون س... أقعقاط امشي خلف أعقل الناس محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة العقلاء نعم امشوا خلفهم وابشروا أملوا خيرا إخوان الكرام أي والأحبة في الله نريد أن نرفع همتنا من التراب لرب الأرباب نريد أن نرفع همنا هممنا فأدعوكم بارك الله فيكم وتعلموا الصبر فينا ختاما إخواني كما قلت الثبات الثبات الاستمراء على طاعة الله الاستقامة أعظم الكرامة نستقيم رمضان يعود ولكن ابن آدم ربما لا يعود ربما هذه آخر فرصة تدرك فيها رمضان فاجتهد أن تعتق رقبتك من النيران في صحيح ابن حبان وعند ابن خزيمة جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فخرج ولم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فرصة لا تعوض إدراك رمضان مو بالتخفيضات اللي فرصة لا تعوض لا رمضان فرصة العمر انتهزوها استعدوا للموت والله ما تدري متى ترحل وأنت مسافر من الدنيا الى الاخرة ولو رأينا انسان يسافر من الرياض الى جدة ومع الشمطتين فيها واحدة حصة وتراب قلنا يا مجنون وش تحمل شيء ما يفيدك لكن اليوم فينا سناد سافر من الدنيا الى الاخرة ونحو وافدون على الدنيا سوف نسافر للاخرة والحمل في شنطته يا اخواني الفين فيلم ثلاثة الاف سكت بلوت عشرين الف اخواني ضال شيشة وما ادري وشه شوفوا الابكي يا مساكين أين الذكاء؟ أين العقول يا عقلاء؟ أيهم شد والله الثاني شد جنون من الأول إذا يا أخواني أدعوكم دعوة محب أن نستعد للموت وإذا دريجة تروح تنوم سوف تنام بعد كم ساعة تخيل ملك الموت فوق راسك أي حالة طيبة تبغى ملك الموت يقبض روحك عليها خلك الآن عليها وأي حالة سيئة ما تبغى ملك الموت يقبض روحك عليها الآن اجتهد أن تتركها لا تقول بكرة ترى ما تدري جسمك بكرة وأنت يا عمت الله لا تدرين ما اسمك غدا الله يبعث النساء لو قيلها في أي وقت في ليل ونهار في وعظيمة في وليمة في فرح مستعدة عندها كثرت فساتين ومساحيق مستعدة لأي وليمة مثل المطابخ لكن يا عمت الله أسألك هل أنتي مستعدة لكي يأتيك ملك الموت تخيل الآن ملك الموت فوق رأسك هل أنت مستعدة يا عمت الله هل نحن مستعدون؟ والله في رجال يخرج من بيته يا أخواني الصباح إلى العمل إلى الشركة إلى المدوسة ويظن آخر الليل سوف ينام بجانب زوجته وأولاده ولكن ينام بجانب الأموات في مقبرة العود والنسيم وبعض الناس يا أخواني ذر زر زرار الشاب أو شاء وخرج وظن أنه سوف ينزع ثوبه ولكن نزع ثوبه في مغسلة الأموات في ولا والمغسلة الراجح نعم في ناس زرعت وما حصدت وبنت ولم تسكن فاستعدوا للموت بالعمل الصالح استغلوا أنفاسكم ما بالكم يا أخوان لو في واحد حكم عليه المحكمة حكمت المحكمة الكبرى عليه بالإعدام ولكن قالوا سوف التنفيذ مو بالآن رح لعيالك وعندك قروش وعندك كذا وإذا بغيناك التنفيذ سوف نرسل لك الجيب واش رأيكم يروح قاعدة رتاعة عند عياله، ما يكون قلقان أي صوت جيب والمنطقة مراقبة تلقاه ينتفق والله ما عاد يفكر بعياله متى يجي قرار متى يصدر التنفيذ اعدام ولكن يا إخواني كلنا والله قد حكم الله علينا بالاعدام نعم حيث قال كل نفس دائقة الموت وإنما توفعون أجاركم يوم القيامة فمن زحزحان النار ودخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أحكم عليك بالإعدام متى التنفيذ الله أعلم فاستعد يا أخي الكريم ختاما للموت فامل بجد أيها الرجل واعلم بأنك من دنياك مرتحف إلى متى أنت في لهو وفي لعب تمسي وتصبح في اللذات مشتغل كأنني بك يا ذا الشيب في كرب بين الأحبة قد أودى بك الأجل لما رأوك صريعا بينهم جزعوا أودعوك وقالوا قد مضى الرجل فأعمل لنفسك يا مسكين في محن ما دام ينفعك التذكار والعمل إن التقي جنان الخلد مسكنه ينال حورا عليها التاج والحلل المجرمين بنار لا خمود لها في كل وقت من الأوقات تشتعلوا والمجرين بنار لا خمود لها في كل وقت من الأوقات تشتعلوا. في كل وقت من الأوقات تشتعل اللهم أجر أمن الله الله فاستعد يا أخي الكريم ختاما أحملكم ونفس المقصرة مسؤولية لا إله إلا الله تريدون تتلذذون بطاعة الله احملوا هم لا إله إلا الله الذي يحمل هم شيء يحبه ويرتاح له الذي يحمل هم إخوانه لكرة يحب الكرة وغيرها، الذي يحمل يا إخوانه هم الربيع، يحب الخضرة ونحن نحب الخضرة ها، رضخري مرضة المدري وين، ثلاث مئة كيلو يحمل الخيام ويجمع الشباب ولا لا، ومرتاح واللي ما عنده قط يقول أنا قط عنك، ويشيلهم، يودي الشباب ويطق الخيمة ثلاث كيلو ست كيلو عشان صيد يحمل هم الصيد ها جربيع ورانف، ثم إخواني طق الخيمة أحلى عليهم العسل. وما عند الربيع ها. القرقاص والحم يضهى ويتسدح الله هو أكبر يحمل هم يحب هذا ولا يتعد وكذلك الذي يحمل هم لا إليه الله يشرح الله صدره للدين يجي يصلي مرتاح مستانس، مستارس ها. الصلاة عليه حلوة ها. يحس يا أخواني بلدة لا إله إلا الله يشرح الله صدره مو مثل بعض الناس يقول لك يصلي لكن يقول خلنا نزبها بهم ولا لا والله يصلي ما تدري يصور ولا يصلي والله يا إخواني إن بعض الناس يا إخواني ما أدري يصلي ولا يصور ولا لا حتى يا إخواني واحد يقول عند اللي يصلون بالحرم عندي يا إخواني الذي يبيع مساويك صل عند بحل مساويك تحت كم المساويك بريالين بريال تبي بريالين ولا راح؟ شفتوا يا إخواني القلوب الدنيا سكنت فيها والله بعض الناس ما مادر يصلي ولا يصور والحياة ايه امرنا لله اذا يا اخواني اقول لكم اطرد الدنيا عن قلوبكم صلوا صلاة صحيحة نعم نظل نتلذذ بالصلاة يا اخواني كان ابو بكر اذا صلى سادات قريش يقول لا يصلي عند صديانا يأثر عليهم نعم ان العبد بين يدي ربه موقفان موقف في الدنيا وموقف يوم القيامة ان احسن موقفه في الدنيا هون الله عليه موقفه يوم القيامة وإن استهان بموقفه يوماً في الدنيا شدد الله عليه موقفه يوم القيامة نعم يا استشعر عظمة الله نعم ولنصلي صلاة تليق بالله كم من الناس تلف الصلاة والضرب في وجه تقول الله كما ضيعتنا كم من الناس يقاله ارجع فصلي فإنك لم تصلي إذا صليت هل أنت تناجي الله <تصفيق> تحس أنك تناجي الله ولا تناجي الدنيا إن كنت تناجي الله فأحمد الله وإن كنت تناجي الدنيا فأقول لك راجع نفسك رتب روحك إذن يا أخواني أخلص وأقول هم الدين اعملوا لدينكم يا أخواني سوف نسأل عن الدين وش نقول شغلتنا أموالنا وأهلنا اتقوا الله يا, عمت... يا أحباب الكرام كم بيننا ناس ما تصلي كم يموتوا ناس بيننا لا يصلون ولا يصمون بدل من رأ... لاحقنا جربوع ولا أرنب ولا لاحقنا واحد غافل عشان يصير في ميزان حسناتك كم اهتدى على يديك كم اهتدى على يديك إنسان غافل اسأل نفسك يا أخي ماذا تعمل كم تعطي وقتك للدين ولا تعطي الدين فضول أوقاتك لا يا أخواني لن تنال برحة تنفقه إيش ما تحبون تحب وقتك عطى ربك قلبك ترى ما يدق إلا بعمل ربك خلا يدق في طاعة الله وفي الدعوة الله عطي وقتك للدين فكر يا أخي ترى ما يحس بلذة الدين الذي يدعو له فادعوكم بارك الله فيكم نعيش ونصبح ونمسي وهمنا لا إله إلا الله والله يا أخواني واحد يقول رأيت رأى يخواني امرأة في أفريقيا في أدغال أفريقيا يخواني النصرانية يخوان تنصر جاي من أوروبا بين تعيش في أفريقيا بين في الفقر تعيش 36 سنة أو أكثر يخواني بين الجوع من أجل النصرانية نعم ونحن يخواني الآن والله بعضنا يخواني ما تحرك من أجل هذا الدين ما طق باب واحد غافل لو واحد منكم يمر يا يخواني يرى شباب مربطين لهم قطوا قط وحطين نار يبينمونك في النار هل يمروا يتركه مش رأيك يا جماعة تمر و تتركه وتقول حرام عليكم ولا لا حرام تقول يا أخواني حرام ترون هذا في النار الآن نمر على بيوت مربطتهم المعاصي آه ولا يصلون ولا نقول يا أخواني عليهم عليا اتق الله لو يموت وين يروح نار الدنيا لا والله نار الآخرة وين الرحمة الدعوة هي للرحمة وما رسلناك إلى للعالمين ارحموا لما يجي ترحم الغافل لما يصير في قلبك رحمة تفضل تصير فيك صفة بالنسبةات محمد صلى الله عليه وسلم ارحموا الغافلين يقواني التي لهمت التهمتهم براء المعصية الدعوة ان نمدح الله الدعوة ان نعظم الله نحن اليوم ما نعصي الله يقواني نعصي الله جهلا بالأوامر نعصي الله جهلا بالآمر والله لو علم الناس عظمة الله ما صوته الدعوة هو أن نفتح شهية الناس للدين افتحوا شهية الناس للدين الآن ونسد شهية الكثير من الناس عن الدين عن القرآن عن المساجد مفتوحة شيئة للأكلات والمفطحات والبيتزا مفتوحة شيئة يا أخواني ليه الأفلام أسرع دعيتها يا أخواني للهو والطرف نبغى نسكر الشهية هذه ونفتح الشهية هذه كيف هذا لازم الدعوة لازم يا أخواني بالابتتامة بالله فأدعوكم يا أخواني يا أخواني ندعو لله كيف ندعو لله ندخل قلوب الناس بغير مدان لكن بيش بنتعلم مسلوب الدعوة إلى الله جل وعلا نتبسم يا وجهك أقول اسمحوا بعض الناس يا اخواني صادق عشان ما تشف ضروسه دايما يا اخواني حاط خشتك قد 5 سم وينظر الناس كنك لا يا افتح ياك تصطاد يتعب الله باسنانك افتح خشتك يا اخي وسلم على المسلمين ولا لا يا اخوان سلم وتبسم إلى الآن يا اخواني بعض المسلمين ما يسلم على المسلمين ولا لا والله تمر كتفك جنب كتفه يقول مثلا لو تقول السلام عليكم قال مثل ما يا اخي سلم قول السلام عليكم وتبسم وتعاون مع اخوانك وادعو لله جل وعلا فيا إخواني الزبدة العمل عمل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يسمعون لا يعملون يقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم اخفر لهذا الجمع المبارك لا تجعل فيه شقية ولا محروما اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم جملنا بالإيمان وأدخلنا يوم القيامة مع باب الريان اللهم اطل عمارنا وأحسن أعمالنا اللهم ارحمنا بترك الماصي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اخبر لهذا الجمع لا تجعل فيه شقية ولا محرومة اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحومة وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقية ولا محرومة اللهم اصلح احوال المسلمين اصلح قادتهم ووفق ولا امرهم لما تحب وترضى اللهم اجمع شملنا بولاتنا وعلمائنا على خير اللهم اجمع شملنا معهم وافيهم على الكتاب والسنة اللهم لا تشمت علينا عدوا ولا تفرح علينا حاسدا اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضاه اللهم يا ذا الجلال والإكرام أطلع مارنا واحسن أعمالنا وأخبركم ختاما أني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني بكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر نعم الموعد الجنة إن شاء الله ونسأل الله أن ندخلها نعم اللهم آمين والله أعلم صلى الله وسلم آمين. ولد ابن آدم عاش ما عاشا وعاشا. وفجأة كما كنت منه تحيد أيها الناس قد جنا منكم داعي الممات قد جنا منكم داعي الممات فأسرى وصاحبكم مناد رحيل فأسمع أفلا تسمعون لدعي وتصغون لمنادي أما شهتم لسيامي فيكم قوة فما للعيون عن الدموع جامدة وما للهمب عن أسباب الخير قاعدة وما للنفوس في أعمال البر زاخدة فلا ينبغي للعاقل أن يغمل دينا ولا يتلف في معطية مولاه زمانه وحين بل يمتثل أمر مولاه فيما أمره به ونا ويكثر من الزاد لسفره إلى الآخرة التي يرواح الخلائق كل يوم وليلة لها سائرة ويتذكر دائما يوم فراق لأهله وأحبابه ووداعه إياه عند نزول الموت ومعاينة أسبابه حين يندم على تقصيره وهو لا يدري أي الدارين يكون عاقبته ومصيره ثم تذكر يا عبد الله تاة الغسل ونشر الأكفال حمل على الأكتاب الله صلي عليه. صلوا عليه صلاة لا سجود لها ولا ركوع لعلا الله, لعل الله, يرحمني, الله, أكبر الله أكبر يرحمني الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ثم تذكر سات الوضع في القبور ووضع التراب وتسوية التراب ووضع اللحود ورجوع إلى قارب عنك والأحباب لا إله إلا الله بسم الله وعلى من ذي وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصطور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع آسائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب إذا وافيت قبرا كنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب فلولا القبر صار عليك سترا لأنت لك الأباطح والرواب واعدت الى التراب بفصل تفيهي واعدت الى التراب بفصل تفيهي كانكما خرجت من التراب اطلق هذه الدنيا ثلاثه فطلق هذه الدنيا ذلاذم وبادر قبل موتك بالمتابي وباذر قبل موتك بالمتابي نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك من يدل على الصواب الذي يحيته تحت الذنوب يا رب قد ثقلت علي كبائر أمام عيني لم تزل تتردد يا رب ما لي غير لطفك ملجأ ولعلني عن بابه لا أطرت يا ربي أبلي توبة أقضي بها دينا علي بجلالك يشهد أنت الخبير بحال عبدك أنه بثلاثين الوزر الثقيل مقيد أنت المجيب لكل داعي يلتقي أنت المجير لكل من يستنجد من أي بحر غير بحرك كن ولأي باب غير باب البدار البدار بالتوبة للعزيز الغفار أنا لله أنت متى تتوب وقد صبغت ذوابك الخطوب وكيف تريد أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب وما تعمل العيون عن الخطايا ولكن إنما تعمل القلوب وتصبح ضاحكا ظهرا لبطن وتصبح ضاحكا ظهرا لبث وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلاميين الرياض النجاح الجنوبي مخرج اربال الله شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته